in the bomb بایته ان <تصفيق> Ooh. Mm -hmm. zani to إذا البحار فجرت وإذا القبور بوسرت Thank yep. you. ربك الكريم ما غرك بربك الكريم الَّذِي الذي خلقك في <تصفيق> خلقك فسوك فعض Mm-hmm. d And shine اللهم يا الحمد لله على هذه الشعائر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميت كل شيء قدير عليك السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتر علينا إنك أنت التواب الرحيم وارسل لنا وارحمنا إنك أنت الرفور الرحيم اللهم استجعانا واشم مرضانا وارحم موتانا ولا تخير رجانا وان انت رجعنا كل من ظلم ولا منى واذانا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم